الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزن الصراط المفسقين صراط الذين ألعنت عليهم غير ان الكتاب ويخران كثير إلا النور ويخرجهم من الظلوات إلى النور بإذنه ويهديهم طراط محتقيم لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قُل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَهُوَ مَن فِي الأرض جميعا ولله منه ما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وإلا الملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يرسل ان تقولوا ما جاء انا ان تقولوا اني من جاء وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ إِمَامًا بَيْنَكُمْ ۖ فَكُنْ مَا لَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ وَلَا تَرْتَجِعُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا يرين اور يمسائين فيها قوما جبارين واننا ندخلها واننا ندخلها حتى يخرجونها فان يخرجونها فان متاقين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتوه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون قل لها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك بقوا الصْرق فَلَ ل وَبَْر القَوٍ فاسِب قَالَ فَإَّ مَا مُحَرومَةُ عَلَهِم غَربَعينَ سَنَتَ يتي مول فيِي الغَّ فَل تَأسَعَلَ